ولي ولا شفيع، أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَايِ إلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُضُ إلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَامُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مما تعدون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 ثم سوَّه ونفَخَ فيهم روحه وجعل لكم السمع والبصر والذِّكْر قليلاً ما تشكرون وقالوا أَإِذَا ضلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم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 لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات إنَّتُ المَأْوَ بِمَا كانوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ وَقِيلَ لَهُمْ ذوقوا عَذَابًا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 Dan rierom.